الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السؤال اليوم يدور حول الجماعات الإسلامية في هذا العصر في أنحاء العالم يسأل عن أصل هذه التسمية وهل يجوز الذهاب معهم ومشاركتهم فيما هم فيه من أمور أم لا بداية أجاب الشيخ زال الله خيط جواب فصل في المسألة ونفصل فنقول بداية بالنسبة لتعدد الجماعات هذا لا أصل له في الشرع جماعة المسلمين هي جماعة واحدة هذا الواجب أن يكون وعلى هذا رب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه ولكنه بين في نفس الوقت أن الفرقة والاختلاف ستحصل فيما بعد فقال عليه الصلاة والسلام ستفترق هذه الأمة إلى ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة قالوا ما هي يا رسول الله عليه الصلاة والسلام قال الجماعة وفي روايتي ما عليه وأصحابه فبين عليه الصلاة والسلام من خلال الأدلة الشرعية الكثيرة أن الواجب أن تكون جماعة المسلمين واحدة وأن تجتمع على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا هذا الأصل وهذا الواجب الشرعي لكنه بين عليه الصلاة والسلام أن الأمة لن تلتزم بهذا الواجب وستفترق إلى جماعات إلى فرق ستفترق إلى فرق وأن جماعة واحدة هي التي ستبقى على الحق ستبقى على الأصل والفرق الأخرى هي التي انشقت عنها هذا ما بينه عليه الصلاة والسلام جاء في الحديث الذي بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن طريق الحق واحد وأن هذه الفرقة هي التي ستسلكه لما خط عليه الصلاة والسلام خطا مستقيما ثم خط على جانبيه خطوطا ثم قال هذا سبيل الله وهذا هذا صراط الله وعلى جانبيه طرق على كل طريق منها شيطان يدعو إليها ثم قال اقرأوا إن شئتم وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله إذن صار عندنا طريق واحد هو طريق الحق والطرق الأخرى هي طرق ضلال وهذا مبين وواضح في حديث الافتراق الذي ذكرناه ستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة وأيضاً بين عليه الصلاة والسلام في حديث العرباض بن سارية الذي ذكره الشيخ في جو في جوابه قال وإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافاً كثيراً يعني الاختلاف موجود سيوجد ولا بد قال فعليكم بسنة وسنة الخلفاء الرشيدين المدين من بعد عرضوا عليها بالنواجذ فهنا بين النبي صلى الله عليه وسلم الداء وحذر منه ثم بين الدواء لا يمكن أن يترك النبي صلى الله عليه وسلم أمته دون بيان فقد جاء ليبين ويوضح أمر الدين أمر الشريعة بشكل واضح فطريق الحق واحد وجماعة الحق واحدة وفرق أخرى مختلفة هي فرق بدع وضلال هذا ما بينه لنا النبي صلى الله عليه وسلم وبين لنا هذه الجماعة ووضح طريقها بشكل لا لبس فيه ولا خفاء ليحيى من حي عن بينه ويهلك من هلك عن بينه فقال عليه الصلاة والسلام في هذا حديث على قال فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا ثم قال إيش فعليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجد. إذا طريق الحق هي الطريق التي كان عليه النبي صلى الله وكان عليه الصحابة. وهذا يؤكده قول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وعَدَ لهم جنات تجري تحتها الأنهار. إذا بين عليه بين ربنا تبارك وتعالى أن الذين يتبعون المهاجرين والأنصار سيصلون إلى الجنة وسيصلون إلى مرضات الله وعلمنا في السابق أن طريق الحق واحد إذا هذا هو الطريق الذي ينصلك إلى الجنة وقال سبحانه ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساد مصيره. فصار اتباع سبيل المؤمنين واجبا والمؤمنون الذين كانوا على عهده صلى الله عليه وسلم عند نزول هذه الآية هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا كله يتضح لنا أمور أو تتضح لنا أمور الأول أن الجماعة جماعة الحق واحدة ثانيا أن هذه الجماعة هي المتبعة لما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح رضي الله عنهم من التابعين واتباع التابعين ومن سار على هذا المنهج ثالثا أن هذه الأمة ستفترق ولا بد وأن الفرق حاصل والاختلاف حاصل كما قال عليه الصلاة والسلام وكما أخبر وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك وحذر من دعاة الضلال كما جاء في الحديث قالوا أو بعد هذا الخير الذي نحن فيه من شر يا رسول الله قال عليه الصلاة والسلام نعم دعات على أبواب جهنم من أجابهم قذفوه فيها قالوا صفهم لنا يا رسول الله قالهم من ابناء جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا كلام واضح وصريح وتحذير شديد من أمثال هؤلاء فمن خالف النهج الذي أخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم فهو من هؤلاء وتحذرهم فإنهم لهم مكر وكيد عظيم كي يوقعوا بالشاب ويصطادوه ويرمون به في أحضان الضلال هذا بشكل عام منهج الحق وطريقه وطرق الضلال هذا أمر حاصل ولا بد والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال طائفة من أمة على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم أو من خذلهم حتى يأتي أمر الله فهذه الطائفة باقية إلى قيام الساعة كيف تعرفها وتفرقها من غيرها بما ذكرناه لك هذه الطائفة تمتاز بأمر وهو أنها تتبع كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ومنهج السلف الصالح رضي الله عنه ليس عندهم إمام يأخذون بأقواله ويوالون ويعادون عليها إلا محمد صلى الله عليه وسلم وليس عندهم دستور يعقدون الولاء والبراء عليه إلا كتاب الله تبارك وتعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم هذا الذي يفرقهم عن بقية الجماعات وهذا الضابط الفاصل في الأرض عندهم علماء يحبونهم ويحترمونهم ويقدرونهم ويعلمون أنهم هم الذين يرشدونهم إلى الطريق، لكنهم يعلمون أنهم بشر يخطئون ويصيبون، فلا يأخذون بقول واحد منهم ويجعلون قوله كقول النبي صلى الله عليه وسلم لا الولاء والبراء عندهم للنبي صلى لي لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وعلى منهج السلف الصالح رضي الله عنهم هذه طريقتهم بخلاف الحزبيين الذين سنتحدث عنهم الآن هذه كلها مقدمة لما سنذكره عن الحزبيين الفرق كثيرة الطوائف كثيرة ذكر في الحديث أنها 72 فرقة ولكن ذكرها أهل العلم في كتب الاعتقاد وفي كتب الفرق يهمنا الآن أن نتحدث عن ثلاث فرق وجماعة هذه الأربعة التي كثرت في هذا العصر الذي نعيش فيه حتى إننا في قديم الزمان وفي بداية أمرنا لما أفقنا على ما حولنا من أمور الدعوة وجدنا في الساحة فيما حولنا من شباب أربعة أقسام جماعة الإخوان المسلمين وجماعة التبليغ وأتباع سيد قطب الذين هم ليسوا من الإخوان لكنهم شقوا عن الإخوان والسلفيون أربعة فكان الذين الشباب الذين كانوا هم أكبر منا سنا كانوا يقول لنا عندكم أربع جماعات هكذا يقولون جماعة التبليغ جماعة الإخوان جماعة الجهاد هكذا يسمون القطبيين جماعة الجهاد والسلفيون وكان هذا في الأمر حاصل خلط هذا البداية الأمور هذه أنا كنت في وقتها في ليبيا في المنطقة الشرقية فيوجد خلط عند الشباب ويظنون أن هذا كله هو خير وكل جماعة من الجماعات تؤدي إلى الجنة هكذا قناعاتهم طبعا معروف الوضع هناك كيف كان القذافي وكان الضغط وشريط الشيخ الألباني كان يهرب تهريبا المهم بعد ذلك إلى الآن إلى يومنا هذا ما زال الحال على ما هو عليه في هذه الفرق الأربعة الآن الشاب إذا أراد أن يستقيم وجد أمامه إما هذه الفرق الأربع أو من يواليها ويدافع عنها كالمميعة مثلا أنتم تعلمون بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بأن الله سبحانه وتعالى يبعث على رأس كل مئة سنة من يجدد لهذه الأمة أمر دينها في هذا العصر حصل التجديد على أيدي أربعة الشيخ الألباني في بلاد الشام والشيخ من بAZE من عثيمين في السعودية والشيخ مقبل الوادي في اليمن وكان لدعوة هؤلاء الأربعة أثرا عظيما في الساحة في, في في في العالم أجمع وهذا لا ينكره ذو عينين قبل هذا كانت دعوة الإخوان وجماعة التبليغ ودعوة جماعة سيد قطب موجودة لكنها ضعيفة لما وجد أثر دعوة هؤلاء الأربع الأئمة وانتشرت في العالم وكثر الشباب جدا تباعها بدأ اللبس يحصل عند كثير من الشباب بسبب هذه الجماعات ومن هنا جاء هذا السؤال من قبل السائل فصار الشاب لما يستقيم يجد حوله فرق وكل منها يزعم أنه على السنة وأنه يدعو إلى الله سبحانه وتعالى فتصيب الشباب حيرة لكن لما كان لهؤلاء الأئمة أثراً في قلوب الناس وجعل الله تبارك وتعالى لدعوتهم بركة كان الشباب يتبعونه ويأخذون بأقوالهم فماذا فعل القطبيون والسروريون هؤلاء الأحزاب حزب الإخوان المسلمين تعلمون أصله في مصر ثم بدأ ينتشر من هناك وبعد طبعا من طريقتهم هم في في دعوتهم الثورات والانقلابات فعملوا ثورة في مصر في عهد جمال عبد الناصر وعملوا ثورة في سوريا في عهد حافظ الأسد في حماء وأدت ثورتهم هذه إلى أن شردوا وعذبوا وقتلوا وتفر وفروا من البلاد التي هم فيها إلى أين فروا؟ فروا إلى الأردن وفروا إلى السعودية وفروا إلى غيرها من البلاد استقبلتهم السعودية وعمل الكثير منهم في جامعاتها واختلطوا بشبابها فاعملوا في ماذا؟ في مجال التدريس أخطر مجال على أفكار الشباب وأهم مجال ومنها هؤلاء محمد قطب أخ سيد قطب فبدأوا يربون الشباب هناك على أفكارهم وأخرجوا أخرجوا مثل سفر الحوالي وأشباهه من رؤوس التكفير وأروس قطبية فصار لهم وجود، لكن كانت دعوة الأربعة الأئمة الأربعة أعظم من دعوتهم وأقوى، لا فأرادوا أن يلبسوا على الشباب، فدخلوا في الدعوة السلفية، سواء مما كان من الإخوان المسلمين أصلاً أو ممن انشق عنهم وأخذ عن أئمتهم. ممن كان من الإخوان المسلمين وانشق عنهم مثل محمد سرور زين العابدين ومثل أسامة بن لادن وغيرهم انشقوا عنهم وصاروا يريدون أن يعملوا جماعات مستقلة محمد بن سرور زين العابدين هذا تأخ أدخل نفسه في الدعوة السلفية كي يلبس على الشباب ويستطيع أن يسحبهم وهذا ما حصل بالفعل وكذلك غيره أيضا فخلطوا ما بين دعوة الإخوان والدعوة السلفية للتلبيس على الشباب وهذا ما حصل بالفعل وصاروا يسمون أنفسهم السلفيين حتى صارت الحرب في بعض البلاد على السلفية من ورائهم هذه القصة متى حصل التميز واتضحت الصفوف في حرب الخليج الأولى في التسعين عندما حصلت هذه الحرب أظهر هؤلاء القوم وجوههم الحقيقية وبدأوا في الصراع مع أهل السنة وعم مشايخ السنة وممن يذكر له الفضل في هذا المقام حقيقة في كشف هؤلاء القوم وكشف حقيقتهم هو الشيخ ربيع بن هالي المدخل لذلك تجدهم جميعا يبغضونه ويرمونهم عن قوس واحدة لأنه كشف ضلالهم بحق. طبعا لا ننسى جهود الشيخ الألباني وجهود الشيخ مقبل الوادع في اليمن أيضا وجهود مشايخ السنة جميعا بفضل الله ومنهم المؤلف الشيخ صالح فوزاني في كتابه هذا بحمد الله أهل السعلماء السنة ما تركوا نصيحة يجب عليهم أن ينصحوا بها للأمة إلا ونصحوا وبينوا هذه هي قصة هذه الفرق الموجودة اليوم في الساحة على ماذا قامت دعوة جماعة التبليغ جماعة التبليغ تتخذ محمد بن إلياس مؤسس الجماعة كالنبي بالنسبة لهم لا أقول نبيا لكن كالنبي يوالون ويعادون على كلامه ويجعلون كلامه هو أصل دينهم وإن كان كلامه هذا مبتدعا ومخالف لشريعة الله عندهم ست نقاط يوالون ويعادون عليها وهي دستورهم جماعة الإخوان كذلك عندهم تسع نقاط أو عشر نسيت الآن يوالون ويعادون عليها وهي دستورهم القطبيون يوالون ويعادون على ما يقرره سيد قطب من مسائل التكفير والخروج لأنه هو مجدد هو سيد قطب مجدد دين الخوارج في العصر الحالي فعندهم سيد قطب هذا شيء لا يمس مع ما عند الرجل من الضلال الأظيم في العقائد لكن كله يغض الطرف عنه بما أنه يؤصل منهج الخروج على الحكام وتكفير الحكام وتكفير من هم تحت الحكام ويسل يسمى المساجد معابد جاهلية لذلك تجدهم يفجرون المساجد رأيت قوما يفجرون المساجد ويزعمون أنهم مسلمون عجيب <تصفيق> هذه هي حزبيتهم وهذه هي هذا معنى الحزبية وهو الذي نريده هنا الحزبية عقد الولاء والبراء على غير الكتاب والسنة إما على شخص أو على كلام لشخص دستور تضعه لنفسك وتوالي وتعادي عليه أنت حزبي وليت وعاديت على أرض حزبي أي شيء توالي وتعادي عليه غير الكتاب والسنة منهج السلف الصالح رضي الله عنه فأنت حزبي خالفت جماعة الحق وانشققت عنها وفرقتها بتحزبك وببداعك التي تأتي بها هذا الأمر يجب أن تعلموه جيدا فما ذكرناه الآن في تعليقنا على هذا السؤال هو الفيصل الفارق وهو السبب الرئيسي في الحرب بيننا وبين أهل البدع. الإخوان المسلمون لا يرفعون رأسا بشريعة الله لا بتوحيد ولا بسنة ولا بشيء من الشريعة إنما يأخذون من الشريعة ما يعينهم على الوصول إلى غرضهم وهو الوصول إلى عرش الحكم هذا الذي يبغونه وهذا الذي يريدونه ثم بعد ذلك إذا جاءتهم أي مسألة شرعية يسخرونها في سبيل ذلك في سبيل الوصول إلى الحكم عندهم قاعدة أن الغاية تبرر الوسيلة هذا منهج لقوة المسلمين وعندهم دعوة إلى وحدة الأديان الكفرية فتجدهم مع اليهود والنصارى أهوة كما يقولونهم وهذا كفر بواح ما صلّاه العافية تكذيب لكتاب الله وينشرون الآن بين الناس بأن اليهود والنصارى ليس كافرا وهذا تكذيب لقول الله في كتابه صراحة فمن اعتقد هذا منهم فهو كافر أيا كان وجماعة التبليغ صوفية عصرية كما سماها الشيخ الألباني رحمه الله والقطبيون هم خوارج العصر فهم نسخ مصغرة عن فرق سابقة الإخوان جمعوا بلاء الفرق والطوائف والجماعات القطبيون هم أخذوا عقيدة الخوارج السابقين جماعة التبليغهم صوفية أساسا في صورة عصرية إلا أن هذه الأحزاب توالي وتعادي على دستور عندها ثم بعد ذلك إذا كنت أنت معهم في هذا الدستور فأنت أخوهم حتى وإن خالفتهم في العقيدة حتى لو كنت يهودي ولا نصراني عند الإخوان ما في مشكلة لذلك يوجد في صفوف الإخوان من من النصارى وجاعة التبليغ كنت صوفيا كنت غير صوفي لا يهمهم المهم في الموضوع أن توالي وتعادي على الدستور الذي وضعه محمد بن إلياس هذه مناهج القوم وهذا دينهم أما أهل السنة والجماعة فدستورهم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهج الصحابة رضي الله عنه بس هذا هو الفارق بيننا وبينهم وأرجو بذلك أن أكون قد وضحت الصورة الموجودة في الساحة والفرق الموجودة حاليا وأنصح في النهاية وأنصح بشدة بقراءتي كتاب الشيخ أحمد النجمي المورد العذب السلال تكلم عن هذه الفرق جميعا معاصرة وأنصح بكتب الشيخ ربيع وأهم شيء جماعة واحدة لا جماعات في الرد على عبد الرحمن عبد الخالق نفيس في هذا الباب وأما القطبية فكتاب القصة الكاملة أنا لا أعرف صاحبه أو المؤلفة لكن ككتاب قرأت الكتاب كتاب نفيس في بابه متعب عليه قد عمل صاحبه جهدا كبيرا في جمع كلامي القطبيين من كتبه ومن صوتياته هذا شيء جميل إذ إنه قائم على الدليل ديننا كله من أوله إلى أخره يقوم على الدليل هذا ما أنصح به واكتفي بهذا القدر فقد أطّلت في هذا في هذه المسألة لأنها هي أصل كل الكتاب من أوله إلى أخره والحمد لله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أصغفرو كون توبوا إليك.